وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق به بل هي فتنة ولكن وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُمْ سَنِيءٌ أَنْتُمْ مَا كسبوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ 1. لا تقنقوا من رحمة الله 2. إن الله هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل صُرُود وَتَفْعُوا احسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ من رَبُّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ وبوث من قذلي ان يكون العذاب بوث وانتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله